ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كذبا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 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا يُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ مُهْلِكٌ نَّفْسَكَ حَزَنًا وَأَسَفًا إِلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْقُرْآنِ فَلَا تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ هِدَايَتُهُمْ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 وإنا لجاعلون مَا عليها صعيدا جرزا وَإِنَّ لمصيرون ما على وجه الْأَرْضِ من المخلوقات ترابا خاليا من النبات وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات فليعتبروا بذلك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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكثهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد نحن نقص عليك نبأهم بالحق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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فامتثلوا ما امروا به والقى الله النوم عليهم وحفظهم من عدوهم وترى ايها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهه يمين الداخل فيه واذا غابت عند غروبها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 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَتَظُنُّهُمْ أَيُّهَا النَّاظِرُ إِلَيْهِمْ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 واعمل بما اوحى الله به اليك من القران فلا مبدل لكلماته لانها صدق كلها وعدل كلها ولن تجد من دونه سبحانه ملجا تلجا اليه ولا معاذا تعوذ به سوى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه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 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَالمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا وَقُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ لَغَفْلَةٌ قُلُوبُهُمْ مَا جِئْتُكُمْ بِهِ هُوَ الْحَقُّ وَهُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ لَا مِن عِنْدِي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 إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بل نوفيهم أجورهم كامله غير منقوصة أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور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 أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبدا تجري من تحت منازلهم أنهار الجنة العذبة يزينون فيها بأسورة من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه يتكئون على الأسرة المزينة بالستائر الجميلة حسن الثواب ثوابهم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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا وَاضْرِبْ أَيُّهَا الرَّسُولُ مَثَلًا لِرَجُلَيْنِ كَافِرٌ وَمُؤْمِنٌ جَعَلْنَا لِلْكَافِرِ مِنْهُمَا حَدِيقَتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَأَحَطْنَا الْحَدِيقَتَيْنِ بِنَخْلٍ وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع ولم تنقص منه شيئا بل أعطته وافيا كاملا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 انا اكثر منك اموالا واعز منك جانبا واقوى عشيره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ودخل الكافر حديقته في صحبه المؤمن ليريه اياها وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعجب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 إنما هي حياة مستمرة وعلى فرض وقوعها فإذا بعثت وأرجعت إلى ربي لأجدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقتي هذه فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك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 ولا أشرك به أحدا في العبادة ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وهلا حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا أو يذهب ماءها غائرا في الأرض فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة وإذا غار ماءها فلا بقاء لها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 هناك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا في ذلك المقام النصرة لله وحده هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه من المؤمنين فهو يضاعف لهم الثواب وخير عاقبة لهم وَالضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, به نبات الأرض فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ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 وهي خير ما يؤمله الانسان لان زينه الدنيا فانيه وثواب الاعمال والاقوال المرضية عند الله باق ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهره لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منهم احدا إلا بعثنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم لقد جئتمونا فرادا حفاتا عراتا غرلا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وَأَن لَّن نَّجْعَلَ لكم زَمَانًا وَمَكَانًا نُجَازِيكُم فِيهِ عَلَى أَعْمَالِكُمْ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا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 وما أشهدت بعضهم خلق بعض، فأنا المنفرد بالخلق والتدبير، وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا، فأنا غني عن الأعوان، وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَاذْكُرْ لَهُمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذِ يَقُولُ اللَّهُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا بِهِ فِي الدُّنْيَا ادْعُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ شُرَكَاءَ لِي لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَكُمْ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 وَإِن تَدَعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ولا أحد أشد ظلماً ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب وأعرض عن الاتعاض بها ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها إِنَّ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِ من هَذَا وَصْفُهُمْ أغطية تمنعها من فهم القرآن وفي آذانهم صمما عنه فلا يسمعونه سماع قبول وإن تدعوهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لما تدعوهم إليه ابدا ما دامت على قلوبهم أغطية وفي آذانهم صمم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ولألا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاجلة المكذبين به بالعذاب قال الله له وربك أيها الرسول الغفور لذنوب عباده التائبين ذو الرحمة التي وسعت كل شيء ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا لكنه حليم رحيم أخر عنهم العذاب ليتوبوا بل لهم مكان وزمان محددان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 اهلكناهم حين ظلموا انفسهم بالكفر والمعاصي وجعلنا لاهلاكهم وقتا محددا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا واذكر ايها الرسول حين قال موسى عليه السلام لخادمه يوشع بن نون لأزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح فأتعلم منه فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فسارا فلما وصل ملتقى البحرين نسي سمكتهما التي اتخذاها زادا لهما فأحيى الله السمكة واتخذت طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم الماء معه فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما تعديا ذلك المكان قال موسى عليه السلام لخادمه آتنا طعام الغدوه لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا شديدا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت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 ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال ملتزما بطاعتك لا اعصي لك أمرا أمرتني به قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال الخضر لموسى إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به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 فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فسار حتى إذا جاء أهل قرية طلبا من أهلها طعاما فامتنع أهل القرية من إطعامهما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 اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا اما السفينه التي انكرت علي خرقها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 أو من فرط حاجتهما إليه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يعوضهما الله ولدا خيرا منه دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وأقرب رحمة بوالديه منه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 ممتحنين عن خبر صاحب القرنين قل ساتلو عليكم من خبره جزءا تعتبرون به وتتذكرون انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا انا مكنا له في الارض واعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبه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 فَهَل نَجْعَلُ لَكَ مَالًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ حَاجِزًا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا قَالَ ذُو الْقَرْنَيْنِ مَا رَزَقَنِيهِ رَبِّي مِنَ الْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ خَيْرٌ لِّمَا تُعْطُونَنِي مِن مال.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 فأحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال أشعل النار على هذه القطع حتى إذا حمرت قطع الحديد قال احضروا نحاسا أصبه عليه فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاع ياجوج ومأجوج أن يعلو عليه لارتفاعه وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا قال ذو القرنين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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا واظهرنا جهنم للكافرين اظهارا لا لبس معه ليشاهدوها عيانا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع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 انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا افظن الذين كفروا بالله ان يجعلوا عبادي من ملائكه ورسل وشياطين معبودين من دوني انا هيانا جهنم للكافرين منزلا لاقامتهم